انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم واخرجوكم من دياركم وضاهر على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولوهم فاولئك هم الظالمون